هذا المصري الإسرائيلي هل سيبقون عليها وينبقوا عليها لابد أن يعتذروا عن اتهامهم للرئيس مبارك بالخيانة وهل السنب بالخيانة إذا احتفظوا بالمعاهدة وإن ألغوا المعاهدة هجمت علينا إسرائيل وتؤيدها جميع دول العالم بما فيها الدول العربية ولا قبل لنا بالحرب ففي الحقيقة أنه سيكون توريطا للتار الإسلامي حيث أنه لن يستطيع تطبيق أي شيء من الأمور الإسلامية وأنت عندك مساجين متهمون بالسرقة من انجلترا ومن أمريكا ومن تركيا، هل تستطيع أن تقطع يد السارق وتقع في مواجهة مع انجلترا ومع أمريكا ومع تركيا؟ وإذا لم تقطع يد السارق الأجنبي الحرام، هل تقطع يد السارق المصري؟ وإذا أقى إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحق؟ فهي إذن مسألة تطبيق ثم أنت كيف تطبق الشريعة وأنت برنامج حزب البور اللي هو بيسموا حزب النور برنامج حزب البور متضمن 13 مادة شركية منها تسوية الناس الكافر كالمسلم والنصراني كالمسلم ماذا استفعل؟ أنت أصلا برنامجك شركي فكيف تعدنا ببرنامج شركي ليطبق الشريعة الإسلامية؟ لن تستطيع فكان الأول أن تبقى في مسجدك وأن تبقى مع دعوتك وأن تترك هذا من من البداية قبل أن تنجح في اتخاذ مجلس الشعب ولا أن تنجح في اتخاذ الرئاسة أو أنت تتنازل أنت من البداية سميت شباب الفيسبوك اللي هم بيسبو الدين واللي هم بشربوا الخمر وبيشيعوا الغناء أنت من البداية سميتهم جند الله من البداية قال هم جند الله هذا موجود في جريدة البديل بصوت بصوت يا عبد العظيم وبيكتابة خط سيد عبد العزيز. فإذا قال عليهم أن هم جند الله قبل أن يكسب الانتخابات فماذا سيقول بعد الكسب أنت من الأول تركت الشريعة من البداية تركت الشريعة من أجل أن تحسن صورتك أمام الجماهير وأنت الآن تتكلم عن الصوفية ماذا ما تفعل في القبور؟ هل تستطيع هدم مسجد أبن هل تستطيع هدم مسجد السيد البدوي؟ هل تستطيع هدم الدسوقي؟ فإن تركتها فأنت الآن تترك الشرك وإن هدمتها كيف تواجه ملايين الصوفية ومن يؤيدهم في العالم؟ لماذا تورت نفسك هذه التورطات؟ أنت في آخر سؤال ما أدرش ما أدرش ما أدرش ما أدرش؟ إذا سيبقى الحال على ما هو؟ على فانت زيتوا اللي انتخبه عشان ما يطبقش شرع الإسلامية؟ هذا سؤال غلط، السؤال غلط، السؤال هنا غلط. أنا الآن إذا اخترته هل هو سيطبق شرع الإسلامية؟ لا. يبقى لماذا أختار، ثم لماذا أدخل في مثل اختيارنا في ثراء مثل اختيار فشنا؟ فأنا لا أدخل في هذه البرتمانات أو البرلمانات ما لها علاقة أنا بهذا الكلام. هذا الكلام لا يجوز وهو ضد الشريعة ولن يوجد أحد في مصر يطبق الشريعة لأنه بصراحة الشعب المصري في أغلبه لا يريد تطبيق شرع الله عز وجل وهذا ظاهر في ممارسات التي حازت أهم الفوضى لما قامت الثورة المشؤومة كيف سلق الناس بعضهم بعضا وكيف نهب الناس بعضهم بعضا وكيف اغتسبت النساء والناس وا وا لا تريد تطبيق الشريعة وأما الذي يسمع عن قطع اليد هو يظن أن اللي حيطبق الشريعة حيمسك الأغنياء يقطع يديهم ويأخذ فلوسه ويوزعها الجماهير فإن لم يفعل هذا فلا أحد يريد هذه الشريعة الشعب لابد أن يتربى على شريعة الله عز وجل بدعوة صحي حتى إذا تهيئ الناس غير الله عز وجل ما به لأن الله لا يغير ما بقوم حتى غير ما طريق الانتخابات طريق فاشل طريق مزدود الكلام اللي أنا أقول لك ده ستعجب تعرف الكلام اللي يقول لك ده عن السياحة وعن الأثار وعن القبور وعن عدم القدرة على تطبيق الشريعة عرف ده كلام مين ده كلام الشيخاس البرهاوي وكلام الشيخ محمد اسمه المقدم زمان لماذا لحس لحس لماذا لحس هذا الكلام هو اللي حصل كما قلت لك محل ذهب مليء بالذهب الصيا يريدون أن يسرقوه قال المشايخ حرام عليكم فلما هجم الصيا وكسروا المحل وتناثر الذهب خلع المشايخ لحهم وسلفيتهم وانطلقوا يهجمون على الذهب قبل الصيا هذا الذي حدث لذا لا تستبشر خيرا أبدا لماذا الرسول يعجبه التفاؤل نعم يتفاءل بالحق لكن نحن نتشائم بهذا الباطل ما بني على باطل فهو باطل وما والفساد لا جر للفساد والشر لا, لا ياتي إلا بالشر هذا معلوم